الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م ا د ة الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات و ا ل أ ر ض ي ن ورب الخلائق أ ج م ع ي ن و ا ل ص ل ا ة والسلام على س ي د ولد آ د م أ ج م ع ي ن حبيب رب العالمين قائد الغر المحددين ا ل م ب ع و ث بخير دين الهادئ الى صلاه الله المستقيم وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن سنتناول في هذه ا ل ح ل ق ة جانبا من الجوانب ا ل م ه م ة في حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم سنتناول فصاحته وبلاغته ما ا ل ف ص ا ح ة وما ا ل ب ل ا غ ة ا ل ف ص ا ح ة أ ن توصل ا ل م ع ل و م ة للسامع و ا ل ب ل ا غ ة أ ن تقرب المعنى للمستمع إ ذ ن كان صلى الله عليه وسلم من أ ف ص ح العرب بيد انه من قريش ولما سئل عن فصاحته قال كيف لا أ ك و ن ف ص ي ح ة و ا ل ق ر آ ن بلسان عربي مبين سوف نتحدث عن فصاحته صلى الله عليه وسلم وعن بلاغته التي لا يوجد لها مثيل يقول القاضي عيار عن ي ا ع فصاحته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ج ز ا ل ة ر ف ض و ق و ة ووضوح معنى نعم كانت فصاحته ف ص ا ح ة ع ظ ي م ة وهذا ما سوف نعرفه من خ ل ان ل الأمثلة ل هذه ا و محمدا ا ج إن م اقام جانب الدين د و ل ة ج د ي د ة ف إ ن ه في هذا المجال الدنيوي أ ي ض ا ً وحد القبائل في شعب والشعوب في أ م ة ووضع لها كل أ س س حياتها ورسم أ م و ر دنياها ووضعها في موضع الانطلاق إ ل ى العالم مايكل هارت في كتابه م ئ ة رجل من التاريخ نموذجنا الأول مع ذي ا ل م ش ع ا ر الهمداني وكان من اليمن من حضر موت أ و جاء من تلك البقاع فتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ربما يحتاج بعض أ ه ل ا ل ج ز ي ر ة من قريش إ ل ى شرحه قال لهم لكم فراعها و و ه ا ض ه ا و ع ز ا ز ه ا ت أ ك ل و ن بملافها هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم ل ح ا ي ة ما كان يتكلم مع أ ص ح ا ب ه مثل هذا الكلام ولكنه تكلم مع من يحتاجه ل أ ن بعض الناس لا يفهم إ ل ا بمثل هذه ا ل ع ب ا ر ا ت لكم فراعها العالي من ا ل أ ر ض ووهاظها المنخفض وعزازها الصلب ت أ ك ل و ن بملافها أ ي من علفها وتكلم أ ي ض ا صلى الله عليه وسلم مع رجل نهدي فقال له صلى الله عليه وسلم يكلمه بلغته قال اللهم بارك لهم في محضها بهائم ومخضها ومذاقها ويسر لراعيها الدسر الدسر معناها النوق ا ل و ا ل د ة والبتلت والحامل ده معنى الكلام يعني لما دعا لهم دعا لهم بما يعرفون كتب إ ل ى وائل ا بن حجر الكندي كتب له إ ل ى ا ل أ ق ي ا ل ا ل ع ب ا ل ه ا يعني الملوك يعني يعني المستحق و ا يعني المستحق و ا ا ل إ ج ل ا ل أ ر و ا ع ه ا المشابيب الناس المستحق و ا يعني يعني هذا معنى الكلام غ ا ي ة ذلك أ ن ه كان يعرف ل غ ة العرب جميعا كان بعض الناس يعني يناقشني قال لي أ ن ت ارسل و كان بيعرف إ ن ج ل ي ز ي و ترسل و تكلم مع ا ل م ل ا ئ ك ة و أ م ا ا ل أ ن ب ي ا ء و خاطبهم و ا ل أ ن ب ي ا ء ليسوا بعرب ما كلهم عرب و ذلك في ل ي ل ة المعراج تكلم مع موسى موسى عبراني ما كان موسى عليه السلام يعرف ا ل ع ر ب ي ة جميع ا ل أ ن ب ي ا ء ما كانوا عرب ما منهم إ ل ا صالح و نبينا و إ س م ا ع ي ل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام ف ق ل ت ل ي ي ا ر ي خ ي يتكلم مع ا ل م ل ا ئ ك ة فبالتالي كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعرف هذه اللغات ويوصل ا ل م ع ل و م ة والمقصود من فصاحته انه يضرب ا ل أ م ث ا ل قال عبد الله بن عمري بن العاص حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ف مثال جاءه رجل قال يا رسول الله إ ن ولدي جاء لا يشبهني يعني كأنه دارين يعني فقال ألك خيل قال نعم كأن ذلك ألك إلى الولد فقال قال قال كيف هي قال دهم بهم يعني يا بيض يا حمر يا كذا يعني لون واحد قال هل فيها من غر وتحجيل قال نعم قال من أ ي ن جاءت قال لعل عرقا جره قال وولدك لعل عرقا جره فصاح عجيبه إ ذ ا أ ر د ت م ا م ث ل ة اخروا ا ل أ ح ا د ي ث اوتي جوامع الكلم ي وبدائع الحكم ي لا ضرر ولا ضرار ائتني ب ع ب ا ر ة تدل على هذا المعنى وتستطيع أ ن تخترق الزمان والحدود والحواجز و أ ن تحيا بهذه ا ل ح ر ا ر ة إ ل ى يوم الدين لا ضرر ولا ضرار ائتني ب ع ب ا ر ة الناس س و ا س ي ة ك أ س ن ا ن المشط ب أ ج م ل و أ ب ل غ من هذه ا ل ع ب ا ر ة عبارات ك ث ي ر ة جدا ت م ل أ الدنيا أ ح ا د ي ث ت م ل أ الافاق قصيره ة عظيمة、المعاني. متدفقة الدنيا. يا السلام. فصاحة فصاحة عظيمة الكلمات النبي الإيجاز جوامع الكلم المعاني الدنيا يا السلام أردنا سلم تملأ ولذلك لو أردنا أن نتأمل أوتي أن ذ ه ا ل ف ص ا ح ة ب ك ل م ع ا ن أنه ي يوصل ه ا المقصودة و ب أ ق ل سبيل ويعامل كل سائل بلغته جاءه رجل عامري فقال له سل عنها سل عنها د ا معنى الكلام ولكن العامريون يقولون و سل إ ل ي ه ا فقال له سل إ ل ي ه ا يعاملهم بما يعرفون من لغه فاوصل المقصود قالت عائشه ة عائشة كان, كان يخرج الكلمه وراء الكلمه وكان يرددها ثلاث يردد ا ل ك ل م ة ثلاثا حتى ي ع ي الناس ويفهموا و ح د ة كلامه كده معناه و ح د ة و ح د ة ويكرر الكلام عشان يقع للناس يعني وعظهم م و ع ظ ة ب ل ي غ ة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا ك أ ن ه ا م و ع ظ ة مودع ف أ و ص ن ا وصاياه ج ا م ع ة وفصاحته ك ب ي ر ة وبلاغته ع ظ ي م ة صلى الله عليه وسلم ما كان ي ر ص ل الكلام ك إ ر س ا ل ن ا المطلوب منا أ ن نتمثل هذه ا ل ف ص ا ح ة ما المقصود من هذه ا ل ح ل ق ة أ ن تعلموا ق ي م ة نبيكم و أ ن تعرفوا قدره و أ ن تعلموا انه كان فصيحا وبليغا و ا ل ب ل ا غ ة ا ل إ ي ج ا ز كما عرفها علماء ا ل ب ل ا غ ة أ ن ت أ ت ي بالمعاني ا ل ك ث ي ر ة والعبارات ا ل ع ظ ي م ة في كلمات م و ج ز ة م ح ا ض ن ة بهذه المعاني فلله در نبينا وهنيئا لنا بهذا الشرع المحكم الذي جاءنا الله ا ل من عند به م أ رسول الثاني إذا خاطبنا ا ا ل ن أن نخاطب الناس على ع قدر ق ه م ع ل ي ن الله أن نستفيد هذا من سيرته هذا ا ع ط ر ة ا م ب ا ا ر ك ة صلى ل ل عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ف ص ح خلق الله تعالى لسانا و أ و ض ح ه م بيانا أ و ت ي جوامع الكلم وبدائع الحكم وقوارع الزجر وقواطع ا ل أ م ر والقضايا ا ل م ح ك م ة والوصايا ا ل م ب ر م ة والمواعظ ا ل ب ا ل غ ة والحجج ا ل د ا م غ ة والبراهين أترككم ألتقيكم ورعايته استرجعكم وبركاته ورحمة عليكم القادمة والسلام في حفظ الله ورعايته وإذا في حلقة القادمة. استودعكم الله وإذا الله الله